قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال رب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 صي لا يا نوح بق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمة من ممك وأمة سنمسحهم ثم يمسهم منا عذاب أمين إذ كم أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصدث إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 فطرني أفلا تعفلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه